اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشراء الأمور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد الاخوه الكرام مازلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا لله في علاه الذي فيه الأحكام والحكم والعظات والعبر وفي الكلام عن ربنا لله في علاه عن أسماء الحسنى وصفات العلى عن ربوبياته عن الالهيه عن قضية الكون الذي فيه قبر من قبلنا ونبؤ من بعدنا الذي فيه الكلام على ثواب الموحدين وعلى عقاب الكافرين نسأل الله جل وعلا أن يفهمنا في كتابه وأن يجعلنا ندور مع مراده حيث دار. وقد قال الإمام الشافعي أمنت بالله بمجاء عن الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله بمجاء الرسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله قال ما من نازله إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جهلها وقال كما في في القيب صحيح عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل في علاه وقال ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فلينظر في كتابه فإن حب كلامه فقد أحب الله فإن كلام الله صفه من صفات الله جل في علاه ونحن ما زلنا مع هذه الصورة العظيمة سوره البقرة التي فيها أطول آية في القرآن وهي آية المدينة دلالة وضحة جدا على حقوق الآدميين أن ربنا جل ولا وعظم هذه الحقوق عند الله جل فعلا لا سيما في ولا كما قالت عائشة منقوفا ومرفوعة كما قالت عائشة لله ثلاثة الدووين ديوان لا يغفره أبدا وديوان لا يتركه أبدا وديوان هو في المشيئة والذي في المشيئة أقرب إلى المغفرة والديوان الذي لا يغفره هو الشرف أما الديوان الذي لا يتركه ديوان المظالم لذلك آية الم억 هي أطول آية في القرآن فصل الكلام على الحقوق في الدرهم والدينار وفي هذه السورة العظيمة أيضا أعظم آية في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي كعب قال له ما أعظم آية عندك تحملها فقال الله ورسوله أعلم ثم قال يا أبي ما أعظم آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه على صدري فرحا بما قال ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل ونسأل الله للفعلاء أن يثبت لنا هذا خير الممات وأن يفهمنا في كتابه العزيز ونسأل الله للفعلاء أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس وأن يسعدهم بذلك عند ربهم للفعلاء والهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة هذا الدين رفع رأي سيد المرسلين صدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا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 فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أسبوع الماضي انتهينا إلى قول الله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قلنا هذه الآية تبين كيف جبروت هؤلاء القوم تكبروا وتجبروا وطغوا وبغوا على حدود الله دل في علاه وقد أنزل الله دل في علاه عليه نعيم تترى أسبق عليه نعيمه صباح مساء وليل الأهار وكان المقام يناسبه الحمد والشكر لله دل في علاه والخضوع لله للله جل في علاه صباح مساء ليلة نهار ومع ذلك هم يجحدون ويكفرون بالله المرة تلو المرة فعبدوا العجلة بدون الله جل في علاه ثم مرّ موسى عليه السلام أن يتوبوا إلى ربهم فيها كما قلنا المسرع بالتوبة وقد قال أعلامنا كما قال الإمام النووي تأخير التوبة ذنب لا بد من أن يتوب المرء منه تأخير التوبة ذنب آخر وضم إلى الذنب الذي لا بد أن يتوب قد قال الله للعالم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ولا هنا تعليم إذ التوبة فيها الفلاح وعاقبتها الفلاح يقولنا لا من العنقبة أو لا من التعليم الغرض المقصود قد أمر الله للعلى عباده أمرا جزما لابد من السمع والطاعة فيه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقال جميعا قطعا هذه لابد أن تستمت منها المذنب غير المذنب فيها الدلالة واضحة جدا على أن كل إنسان مطيع أو عاصي لابد من التوبة أما العاصفة معروفة وليس فيها تمت دقائق ولا لطائف تبحث عنها أما اللطاف التي تبحث عنها أما المطيع لله لا في علاه فريما التوبة التوبة من أنه مهما بلغ من الطاعه لله لا في علاه فلا يمكن أن ينظر لنفسه إلا بعين التقصير لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتورم قدماه وهو يستجد الله لا في علا شكرًا طيلت الليل قياما لله لا في ثم يختم بذلك سبحانه وتعالى ربنا وبحمد سبحان الله وبحمد استغفرو كما قالت عيشة الأول القرآن فاستغفر الله لا في علا لأنه يعلم مهما بلغ من الطاعة لا يمكن أن يصل إلى ما يستحقه الله لا في من عباده ما من أحد خلق الله لا في علا يستطيع أن يوفي الله لا في ما يستحق سبحانه وجله في علاج. فالتوبه كما قلنا على كل مؤمن وقد بينا بان النبي صلى الله عليه وسلم بينا ان رحمه الله وجود الله وكرم الله ولطف الله بالعباد ان من تاب تاب الله عليه ولو اتى بقراب الارض خطايا عبد متى اتيتني قبيلتك إن اتيتني ليلا قبيلتك إن اتيتني نهارا قبلتك انت تقربت الي شبر انت قربت اليك ذراع انت قربت الي ذراع انت قربت اليك باع لو اتيتني بقرب الأرض خطايا لقيتني لا تشرك بشيء اتيتك بقربها مغفرة هذه مجموعة من بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بعض الإسرائيلية لكن الحديث الذي في الترمذي سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إليه ذراعا،, تقرب ذراعا تقربت إليه بعد ومن أتاني يمشي أتيته هارولاة وفي الرواية أنا وقال وين اتيتني بقرب الأرض خطايا فجئتني لا تشرك بي شيئا أتيتكم بقربها مغفرة فإن الله دلنا في علاه العبد العاصي ونواك كررت المعصية أكثر ما يكون من الإنسان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جُتِب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال هذا قضاء كوني ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات وأعظم الناس قربا لله للفعلاء من تام من المعصية ليس على المرء أن نقول له أن الفاضل النبي الكريم الشوات المطوع لله للفعلاء الذي لا يعص أبداً لن تجد ذلك لن تجد أحداً حتى الأنبياء على خلاف بين المحققين يقعون في المعصية أم لا أو هي خلاف ولا من هي سيات ال المقربين نقول لقد طال الله تعالى صريحا في كتابه وعصى آدم ربه فغوى لكن تلقى كلمات من ربه إلى في علاه وتاب وآبه للرب منزلة فوق منزلة التي كانت عليه فقد قال نبيّ سلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قد قال نبيّ سلم مبينا أن المرأة خلق مفتنا له الزم يفيء اليه يرجع يدور عليه يفيء له الفين بعد الفين والحديث من سنة أحمد سنه صحيح أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي قد أذنبت ذنبا فاغفرني فقال الله جل في أولاب علم أن له رب يأخذ بالذنب ويأخذ هذه مهم جدا هو العقيدة الصحيحة التي قد استقرت في قلب العبد أن الله جل وعلا قادر عليه أن الله جل وعلا رقيب عليه أن الله جل وعلا يأخذ بالذنب ويغفر إقرار الربوبي سبيل إلى التوم إقرار الربوبي سبيل إلى أن يرضى الله عن فإذا كان الاقرار ممتلئ به قلب العبد بالربوبيه فهو سبيل الى توحيد الالهيه التي هي صرف العباده لله جل في علاه فقال ربي قد اذقت الذل فاغثني لذلك أنت ترى الفارق بين الذي يقر ويستجر قرار هذا إلهياً، والذي يقر فقط نظرا لا تطبيقاً. عبد الله بن جدعان كان يقر بروبية في علاء، لكنه لم يطبق ذلك إلهياً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما قال تعيش رضي الله عنه أرضاء عبد الله بن جدعان كان يقر يقر الضيف، وكان يصل الرحم، وكان يصنع المعروف ما له عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له عند الله. لم يقل يوماً رب لي خطئات يوم الدين لإقرارهن، لكن الآخر أقر وقال رب غفل. طبقها إلهية فقال ربي أذنبت الزنب فاغفر لي فقال الله لله في عبدي عبد يعلم أنه ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهد أني قد غفرت له ثم عاود وعاد حتى لا يأس أحد من رحمة الله لله في ولا, ولا يقنط أحد من رحمة الله لله في علاء مهما أتيت بالمعاصي مهما أتيت بالكبائر فإن رحمة الله أقرب إليك من عقابه سبحانه لله في ولا. كتب كتابا عنده هو فوق العرش رحمتي سبقت غضبي لذلك قال الرجل ربي قد عدت إلى الذنب. نبت اغتنبت فقال الله جل في علاه عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر فقال الثالثه فقال الله جل في علاه عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فساغفر لك إن الله غفور رحيم سبحانه وجل في علاه فعلى المرء أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه والله أفرح بتوبة العبد من رجل شارف على الهلاك في مثازة قد رحلت منه راحلته فاستظل بذل شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فوجد الراحله فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وغفر الله له ذلك من شدة الفرح الله جل وعلا لك حتى يصور لك المسألة وتعرف كيف أن الله جل وعلا يفرح بتوبتك أنت يقول الله جل علا يقول النبي صلى الله أفرح بتوبة العبد من هذا الذي كانت من شدة الفرح غلب على لساني أن قال الله انت عبدي وأنا ربك ومن كرم الله جل علا أن الله يحب التوبين فالتوبة تجرك إلى مغفرة الزن ورحمات الله لا في علاه ثم دخول ثم تكون في أعلى الدرجات بمحبة الرض رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى في علاه وهذه العظيمة التي لا بد للإنسان أن يبحث عنها ويحب الله لا في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحب فيكتب له فينادي جبريل في السماء أن, أن الله يحب فلان فأحبه لابد أن يقع الحب في القلوب ثم بعد ذلك يكتب له القبول في الأرض يعني عند أهل الصلاح لا عند الفسق والفجوه فهذا تخصيص أن النبي قال يأتي يوم القيامه النبي ومعه الرجل ومعه الرجلات وبالإجماع النبي لأننا من, من قاعد هذه القاعدة بأن الله يحب فإذا حب كتب له القبول فإذا القبول عند من, من يكون اهلا القبول وهو اهل الصلاح فالغرض المقصود التوبه تجر لك هذه الفضيله العظيمة محبة الله تعالى إن الله يحب التوابين توابين ويحب المتطهرين اللهم زدنا التوبه يا رب العالمين والاوبه اليك فلذلك أمر موسى قامه وهو النصح الامين رحمه المهدا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليمات فقال توبوا إلى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قلنا التواب صيغة وملغة دلالة وضحة جدا على أن الله يتوب على من يتوب ولذلك قال صلى الله عليه سلم إن الله لا يمل حتى تملوا لا يقطع عنكم التوبة إلا أن قطعتم على أنفسكم هذا الخير فالله إلا في علاه دائم التوبة على عباده وتوبة الله من العظيم أيضا أن تعرف أن التوبة التي يرزقها العبد لا يمكن أن يرزقها إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله فمن وجد خير فليحمد لا ومن غير ذلك فلا لذلك لو المرء استحضر هذا الحديث فمن وجد خيره فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ألومن إلا نفسه ومن استحضر قول الله جل في علاه هو وهو الذي أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة وأيضا قول الله جل في أولاد وما بكم من نعمة فمن الله لا يمكن أن يدخل في قلبه الكبر ولا العجب بحال الأحوال سيمشي في الشارع وإن تعلم حرفا يبكي ويأخذ الطراب على رأسه ويقول بك. بك وفقت وبك سددت من الله جل في علاه فهي من الله جل في علاه لذلك حتى التوبه انت انظر الى العبد الذي يعني ذاق طعم وحلاوه الايمان عند التوبه يرى رب دم ينزل من عينه ويرى القلب يرق وهو يتوب الى الله ويتذلل الى الله جل في علاه يعلم ان هذا محض فضل من الله جل في علاه فتوبه العبد محفوفه بتوبتين توبه قبليه وتوبه بعدين التوبة القبلية هو التوفيق وتزيد التوبة لرفع اليد لأنك أصعب ما تكون أن ترفع يدك هذه ليست بالهينة وليست منك بحال من الأحوال. كما قلت لكم يرى المرء من نفسي أنه يسعى سعيا حديثا للطاعة ومن غضب الله عليه يغلق عليه أبواب الطاعة انتهى الموضوع سقط من عين الله فلا يمكن أن يرطب بحال من الأحوال ولعبد الموفق المسدد كل منسل لما خرق له تفتح له الأبواب حتى ولو عصى الله جاء في علاه. يرى أن الله جاء الله يدركه برحمته بأن يتوب في نفس يتوب الله جل وعلا عليه فهنا التوبة توبة العبد محكوفة بتوبتين توبة سابقة وتوبة لاحق والدلال على ذلك سورة التوبة من يأتي بالآية صمار الثاني هات ها ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم وفق تاب عليهم ليتوب وبعدها بآيتين قيل أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات فإذا تاب عليهم أولا فوفقهم للتوبة ثم قبل بعد ذلك التوبة فال رحمة الله نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا واجعلنا من التوابين الأوابين إلى ربهم جل في علاه قال الله جل في علاه وإذ خلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جل هذه صائقة بعد بعدما عبدوا العجل يحدث هذا التكبر مرة ثانية قوم بط هؤلاء قوم من ذلك الله جلعى وصفهم بأبشع الأوصاف في كتابه غير المغضوب عليهم ولا الطالب عهد الله جل وعلا في كل لحظه وفي كل حين ما تمكنوا من ذلك واخذوا الى ذلك سبي واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره هذا القول العجيب والعجب العجاب ان هذا القول ليس من هؤلاء الذين قتلوا انفسهم لا هؤلاء من اخيار بني اسرائيل اذا رايت ان هذا القول جاء من اخياره من افاضله من اماجده فكيف بالادنى الصحيح في ذلك ان هؤلاء هم السبعون هؤلاء السبعون الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا في سورة العراب اختر موسى قومهم سبعين رجلا سبعين رجلا هؤلاء من قوم موسى كانوا هم الأخيار الذين لم يعبدوا العج الذين لم يعبدوا العج فهؤلاء جاءوا ليعتذروا لتقديم الاعتذار لله على عبادة العيش من بني إسرائيل فلما أتوا مع موسى إلى النقاط إلى المكاني والنقاط الزماني ودخل موسى وكان له مع ربه جل في يتكلم يتكلم كريمه كريم الله وكلم الله موسى تكليما فيقال بأنهم سمعوا كلام الله جل في علاء فلما سمعوا كلام الله جل في علاء ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جل لا حول المفروض إذا سمعتم كلام الله جل في علاه أن تزدادوا يقينا على يقينكم إيمانا على إيمانكم لا تجبرا لا أن ترتقوا مرتقا صعبا بهذه الطريقة أن تستجربوا على أنفسكم غضب الله جل في علاه ولعنة الله فلما أسفونا انتقمنا منه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك وانظر إلى اللطيفه العظيمه في هذه الآية قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن بك هاي هي الآية كده. لا قال لن نؤمن لك وهذا فارغ لأنهم صدقوا موسى <تصدق من موسى> وقلنا الفارق بين حرف أنه يتعدى بالباء بمعنى إيش؟ التصديق أمنت بالله أن صدقت بوجود الله بربوية الله بإلهية الله بسحق الله جلالة في علاه أن يفرض بالعباد أمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم صدقت بأنه مرسل من قبل رب لكن أمنت لمحمد أمنت لله عن انقفت استسلمت لله جلالة في علاه وهذه رطيفة عظيمة جدا لذلك قالوا واذا يا موسى لنؤمن لك ما قالوا لن نصدقه وإلا فهم امانه وهم اخيار البشر ذاك من بني اسرائيل فقالوا لن نؤمن لك يعني لن نستسلم لك لن ننقاد لك لن نسمع ولا نطيع حتى نرى الله له نعوذ بالله من اخذنا مهما تأمر لا نسمع لا سمع ولا طاع حتى تاتينا بهذه معجزة بأن نرى الله لنا في قالوا ويقولتم يا موسى لن نؤمن لك يعني لن نتبعك لن ننقاد لك لن نستسلم لك حتى نرى الله له ما من موضع في كتاب الله يذكر فيه الرؤيه رؤيه لا للفعلاه الا وكانت استعظم القرآن هذه مسألة استعظاما عظيما جدا لأنها مسألة لا يمكن أن يستهب بها لذلك قال الله جل عليك من سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ماذا قال الله للأفعالان لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر يوم المجرمين ويقولون حجرا محجور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلذلك القران يستعظم جدا هذا السؤال لان هذا فيه تكبر وفيه كما قلنا أغي لذلك لم يقبل الله جرعلا منهم ذلك وإذ يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة لذلك قد نزل عليهم العذاب بعجالة فأخذتهم الصائقة العلماء يقولون في هذه العظيمة بأنهم قد طلبوا رؤية الله الذي في علاه ورؤية الله حرام رؤية, رؤية الله غير مستطاع الصحيح الراجح أن رؤية الله في علاه في الدنيا مستطاع يعني ممكن استغفر الله ممكن لكن لا يمكن لأحد من البشر أن يرى ربه الذي في علاه أخيرا البشر لما طلبوا ذلك لم يستطيعوا إلى ذلك سبيل والفارق بين الطلبين البون شاسع والفارق واسع وسأسأل أخو عن الفارق دقيق النظر قد طلب موسى رؤيه الله الذي في علام. فلم تاخذه الصاعقه وقد طلب هؤلاء الاخيار من بني إسرائيل رؤيه الله الذي في علاه فاخذتهم الصاعقه فما الفره موسى عندما ذهب للقاء ربه الذي في استمع إلى صوت الله الذي في علاه ما استطاع ما يحتمل قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف فرالي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقه فلما فوق إيش قال؟, قال تبت إليك والله جرعا ماذا قال له إني على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكم من الشاكل فما الفرق هؤلاء اخذتهم الصاعقه وهذا لا تكريما وتشريفا لموسى عليه السلام خطى الله له التوراة بيدي واعطاه إياه ما الفارق بين السؤالين استوجب هذا العذاب وما استوجب هذا العذاب بل قال له الله جل في علاه وعلق المساله على ممكن ممكن ولا غير ممكن ما علقها على مستحيل علقها على ممكن قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه ما الفارق بين السؤالين ممتاز انت الان ابتدات تقرا الباب اطخ لابد ان تلج خلاص اجعل أحد يالي غيره ممتاز ممتاز أنت أولاك أهم شيء في القرآن أنك تتدبره تنظر في الآية وتقرا أكثر من مرة الإمام المزني كان بيقول قرأت الرسالة بالشفعي أكثر من مئة مرة وصل لستمائة مرة أكثر من مئة مرة ما من مرة أقرأ فيها الرسالة إلا واجد فائدة جديدة كنت قد جهلتها عن الرسالة فما بالك من كلام الشفعي فما بالك من كلام الله دق النظر الرجل قرأ ذلك ها. نعم كان هذا السؤال فيه ما فيه من التعنت وفيه ما فيه من ايش من التعدي وقالوا لن نؤمن لك أما موسى ما قال ذلك موسى قال تقطع قلبه شوقا للنظر إلى وجه الله الكريم لما لكن هؤلاء قالوا لن نؤمن لك تعنّتاً تكبرا تجبرا لذلك أخذتهم الصعاد فالفارق بعيد دون الشاسع والفرق واسع لذلك هذه المساله تكلمون فيها العلماء على مسألة رؤية الله جل في علاه ورؤية الله في الدنيا يعني قال بعض العلماء بأن رؤية الله في الدنيا ممكنه وقال العلماء الآخرون المحققون غير ممكنه في هذه الدنيا لأن البشر لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. وقال بعض العلماء ممكنة وغير ممكنة فقلنا هذه التلاصم عليك أن تحل الشفرة قلت قال بعض العلماء ممكنه وقال بعض العلماء غير ممكنه وقال اخرون نجمع بين القولين فهي ممكنه وغير ممكنه من يفسد؟ ليست احادي لكن احنا درسنا هذا ما أسأل الا لا درسناه توافقون كريم ها نعم هي ممكنة؟, ممكنة عند بعض العلماء الذين يقولون بأن نفسلم قد رأى ربه جل في علاه بأم عينه وهذا قول ابن عباس وقول بعض العلماء الذين قالوا بقول ابن عباس وهو ترجيح حفظ من حجمه وعنده كاملة في مسألة الغنية في مسألة الرؤية كاملة يأتي بالأحاديث الكثيره التي بين فيها أن نفسلم قد رأى ربه بأم عينه لا يستدل بالآيات قول الله جل في علاه وقد راه نزله أخرى عند سلطة المنتهى هذه رؤية, من رؤية جبريل عليه السلام لكنه يستدل بقول نور اني اراه وفي روايه لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربك بابي وامي فقال نور اني ارى هذا الحديث الذي استدل به واستدل ايضا قول جاء ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تعجبون أما الخل فلإبراهيم وأما الكلام فلموسى عليه السلام وأما الرؤية فلنبينا صلى الله عليه وسلم وهذه يعني كما قلنا بعض رماء قد قال بهذا القول هذه الممكنة الغير ممكنة هو قول الجماهير قالوا علماء من السلف والخلف فقالوا غير ممكنة بحال من الأحوال وهذا الرجل الصحيح الذي ندين الله به كما سنبين قالوا لا يمكن أن نقول برؤية حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل في علاء والدلالة على ذلك دلالتان الدلالة, الدلالة الأولى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم وماسك أتى بالشاة قال حتى تموت غاي إذا لا يمكن أن تراه إلى الممات والنبي صلى الله عليه وسلم خطابه للأمة هو أول الداخلين في الخطاب بين ذلك كثيرا قلنا حتى الخطاب له هو هو خطاب للأمة لا لا لا أصف الأحكام أنها ليست على الخصوص قال الله جل في أولها يا أيها النبي خطاب وجه لمن وأنزل الله الأمة بخطاب النبي قال يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وقال الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إيش أول ها قد فرض الله سرعة ها قد فرض الله إيش لكم جميعا الأم الخطاب كان للسلف ثم الانتفاع كان لكل الأم دلالة أن الخطاب للسلف خطاب للأمة وأن السلف لا يخاطب فهو أول الداخلين. فقال إنكم لم تروا ربكم حتى تموت وعائشة رجل الله عرضها لما جاءها مسروق وقال يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقالت قد قف شعر مما قلت أين هم من قول الله لألك ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهذا الرجل مساحة أنه لا يرى لكن نقول بالقول الثالث عند المتحزلقين الذين قالوا ممكنة وغير ممكنة قالوا ممكنة في المنام وغير ممكنة في اليقظة والذين قالوا ممكنة في المنام هو قول بن محمد وهو قول كثير من السلف يستدلون بحديث الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في احسن. صورة حتى لما قال له يا محمد فيما يختص الملا الملأ إلى على إلى آخر حديث فقال يمكن الإنسان أن يرى ربه لذلك ابن تامية احتج في الفتاوى بقصة حدثت لعبد القادر انشيراني أنه جاءه ربه في المنام على ما زعم يعني فقال له يا عبد القادر قد أسقط عنك التكاليف فقال اخسع عدو الله هو قال أنا ربك طبعا قال انا ربك الاخر يا يرى ان جل على يرى في المناطق انا ربك وقد اسقطت عنك التكاليف قال اقسعدوا الله فقال له التلاميذ قالوا له كيف عرفت انه ليس بربك قال لهم قد قال الله جل وعلا لأكرم خلق الله عليه قال واعبد ربك حتى يا تقرى ان بكفي اسقط عني انا من أحد الناس التكاليف فعلمت انه من من يعني هو الشيطان الرجيم وليس رب العالمين الغرض المقصود هؤلاء الذين قالوا أنه يرى يرى في المنام نعم ولذلك هم قالوا لا ابن عباس لما قال رؤية يقصد بالرؤية القلبية لا بالرؤية البصري وهذا هو الراجح الصعيح وإذ قلت نسأل الله جل في علاه أن يجعلن من من يرى ربه يوم القيامة ويسعد بذلك كما هو مستقر عند أهل السنة والجماعة بأن من أنعم نعيم الأهل الجنة هو أن يرى وينظر الى ربه الكريم جل في علاه كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ربها ناظر وقال إن السنا للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال الحسن جنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وحديث أبي موسى جنتان في صحيحين جنتان من زهب أن يتوهم ما فيهما وجنّة من فضة أن يتوهم ما فيهما ثم قالوا ما بين القو أهل الجنة وما بين أهل الجنة من أن يرى ربهم جل في علاه إلا لداء الكبريا على وجهه سبحانه جل في علاه وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم وإذ قلتم يا موسى أو نذكره إذ قلتم يا موسى لن من لك حتى نرى الله جهرةً نعوذ من خزنا فأخذتم الصائقة قال العلماء الصائقة هو الطاعون أخذ الموت فيهم جميعا أو دب الموت فيهم جميعا وقال بعضهم أخذتهم الصائقة أي الموت بأي حال من الأحوال أن الله قادر إنما أمرنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنظرون يعني ما اختلفوا على قولين في قول الله في وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون حين الموت لأن الموت جاء تبعا حتى يرى المعجزة كل واحد يرى أخاه يصعق ويموت فيصيبه الفزع والهلع قبله الموت ثم يموت بعده وقال بعضهم هو الراجع الصحيح وأنتم تنظرون حين بعثناكم بعد الموت نبعث الأول فينظر فنبعث الثاني فينظر إلى بعث الثاني فيعلم المعجزة الكبرى كيف أحيى الله؟ الموتى لأن هذه آية من الآية العظمى التي طلبها إبراهيم عليه السلام عندما قال رب آلني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن طلباله ولكن ليطمئنه يعني يرتقي من درجة الإيمان إلى درجة الطمانينه وانظر إلى الآيات التي تأتي تطرة على قوم كالأحجار كالجبال لا يمكن ان تلين بحال من الاحوال قال الله جل وعلا ويقولون يا موسى لن نهنا لكم حتى نرى الله جل وعلا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون وجنود الله لا يعلمها الا الله في علاه ثم بعثناكم من بعد موتكم يعني يمكن ان تقرا وتقول وانتم تنظرون ثم بعثناكم وتنظرون حين بعثناكم وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذه قدرة الله لأنا في علاه جدا على أن الله الذي في قادر على أن يبعث الموت بعد البرزخ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لكن هنا عندنا إشكال عظيم جدا وهو أن الله جل وعلا بين لنا من محكمات الآيات بأن من مات لا يمكن أن يرجع إلى هذه الدنيا بحال من الأحوال لا يبدل القول لديه وما أنا بصد الله لما قال عبد الله بن الحرام عندما قال له الله, قال له الله جل في علاه تمنى فقال أن أرد إلى الدنيا قتل في أن أرد إلى الدنيا فأقاتل فيك فأختل فلما علم الله جل وعلا أنه ليس له حاجة لأن هذه لا يمكن أن تكون حاجة تقضى لأن الله قال وقد قال قولا جزما لا يبدل القول لديه بحال من الأحوال أن من مات لا يمكن أن يرد إلى هذه الدنيا هنا قد ردهم الله للدنيا مرة ثانية بل عاشوا وذهبوا ورجعوا. مع موسى عليه السلام في هذه القصة أن موسى عليه السلام لما أخذتهم الصعقة قام يبكي ويتضرع ويتذلل إلى الله جل في علاه ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل هؤلاء أخيرهم كيف يصدقونني؟ ماذا أرد عليهم؟ كيف أتكلم معهم؟ كيف أنقل لهم هذا الخبر؟ وهو يبكي وتضرع إلى الله جل في علاه وفي التضرع يقول أبا بما فعل السفهاء منا؟ نسمى ترغم من ذلك أن صحبة الأخيار غير صحبة الأشرار صحبة الأشرار ولو كان من أصح الصالحين وإن كان لا يوافقهم على ما هم فيه من شر فهو إما, إما أن يصاب بأذى بوجوده معهم وإما أن يكون مثلهم لأن الله للعالم قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير طب إن قعدوا ماذا قال الله للجوال إنكم إذن لذلك استنبت العلماء القاعدة العظيمة الرضا بالمنكر كان كمرتاكب قالوا وهو إنكار يكون بالقلب وهو أضع في الإيمان كن والقلب يحرك الجوال كل إناء بما فيه ينضح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن في الجسد مضغى ده صلحة صلحة جسد كله قالوا الإنكار بالقلب كيف يظهر على جوالك قلنا يحملوا على ترك المكان يحملوا على ترك المكان لا يمكن أن يجلس في مكان يوصف فيه الله للفعلان أو يقف فيه جل فعلان فانظر هنا يقول الله جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافذ الكيف وأيضا قلق قال للسلام لا ياكل طعامك إلا تضيء ولا يدخل بيتك إلا مؤمن وقد ظهر بالأحاديث الصحيح عن النبي وسلم أنه أمر الأمة أن تستكسر من إخوان الصدق الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يستشفع بهؤلاء الأخيار لذلك قال موسى عليه السلام بما فعل السفهاء منا فعلى المرء أن يصحب العلماء الأخيار الأماجد الأكارم وأن يترك صحبة الأشرار الفجار, الفجار. ثم بعثناكم فاستجاب الله لموسى عليه السلام فبعثاهم من بعد الموت ثم بعثناكم من بعد موتكم آية أخرى باهرة قاهرة تعجز الناظرين آية لابد أن تزيد في الإيمان لكنهم ما ازداد إيمانهم لأنهم قوم بهت ثم بعثاكم من بعد موتكم لعل لكم تشكروا أولا نحل الإشكال ثم ننظر في اختام الآية ثم بعثاكم من بعد موتكم قد قال الله جل وعلا قولا جزما بأن من مات لا يرد فكيف نحل الإشكال يا محمد حتى تستغل فلا تنام فهمت السؤال ما السؤال التحقيق النظال على من قبض روحه ولا يرد. مرة ثانية لا يموت مرة سنة لا يموت بحال وهنا بعد الله من بعد موته هي ما... لا ما فيش حالة خاصة ما فيش ملهاش الخصوص مفيش حالة خاصة المسألة على الجميع كأس الموت يدور على الرؤوس فإن أتى أحدا فلا يمكن بحال من الأحوال أن يموت هي ليس لها إلا توري واحد أبشونس اذ دخلت في نفس الاجابه بانها حاله خاصه توجيه واحد فقط المغرب العربي اه نعم تؤولها بانها نوم لا هنا قال فأخذتهم الصعقه اذا اماتتهم الصعقه الموت قال العلماء في التفسير الصعقه هنا الموت وقال الطعون دب فيهم وقال ظلمه أخذتهم بنا كيف القدر وقع هذا كلامك يكون صحيحا يعتنجان طيب دعاء موسى مع نزول البلاء لكن نازل البلاء ومات لذلك قالك ربي كيف أقول لبني إسرائيل هؤلاء أخيارهم طيب أنا أقرب لكم المسافة سورة الرعد فيها الإيجابي بعدها آت أنا دخلت بنفس التوجيه لوجيه الأخ فاضي بأن هذا نوم وليس موت وهذا خلاف الظاهر هو موت طيب أنا قلت لكم في سورة الراحة اقول الآية لا لا لا اقول الآية وتاتوني بالتوجيه قال الله جل وعلا لكل أجل كتاب يلا وجهه لا حول. لا مش ممكن هكذا. تقل الله قال الله جل وعلا علاه يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لأوجده في اختلافا كثير أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفره إذا حب الله عبدا فتح لهم قلبه ليعي مراضي. هاي. احسنت لفضة فوق وفقت لهذا نعم لم يتم من أجل لأن الله قال قولا محكما في كتابه لكل أجل كتاب يبا الذي ياتينا هنا الذي مات ورد لابد أن نقول بالجزم أنه لم يتم أجل لم يهب أجل لذلك بعث الله على لاستيفاء الأجل فكانت الصائقة محتملوها فمات الصائقة كانت من قوتها ما احتملوها فمات لكن لهم عند الله كتاب لكل اجل كتاب فردهم حتى يفي لكل إنسان من هؤلاء اجله وهذه حكمة الباري جل في أولا ليبين أنهم لما طلبوا طلبوا تعنتا وأن ضهج عجل عليهم العقوبة نعم آه في كل ما جاء في هذا الباري لكل مجال في هذا الباب. لأن حتى بقصة بني إسرائيل في البقرة، مالك إلا أن تقول بذلك. وهازي الغدر. كل هذا في سورة البقرة. لم يفي أجله إلى إلى أن قال عم الذي قتلني. فلما مات انت عم الذي قتلني باقية له من في أجله. فوفّاه فمات. هاي نعم. آه نعم. هذا ببقى. نفس الأمر. قال الله جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وهذه كما قلنا كثير ما يذكرهم الله جل وعلا بنعيم ليستح ليستح العب وتيرق القلب لربه إلى في أولاد فيكون ذريرا خاضعا لله إلى في أولاد شاكرا لربه إلى في أولاد عاملا بعبادته قال الله للعلاء اعملوا آل داود شكرا وقرير من عباديا الشكور وبيان أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وأيضا بالجوار ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام الله جل وعلا يذكرهم أيضا بالنعام التي تأتي تطرا النعمة تلو النعمة وكفر تلو الكفر منهم الله جل وعلا يتحبب اليهم بالنعام وهم يتبغضون إلى الله جل وعلا بالكفر وبالشرك نعوذ بالله من الخذلان وظلنا عليكم الغمام هذا في التيه لما ابتلاهم الله جل في وعصوا أمره وابتلاهم بالديه في سنوات طوال فكانوا في الصحراء القحله، وكانوا في قفار، فالله جل وعلا طبعا حر الشمس يمكن أن يقتلهم والرمضاء والرمال إذا أوقع عليها اوقعت عليها أشعة الشمس تكون شديدة, شديدة الحرارة فما استطعون إلى ذلك التحمل إما الصبر على ذلك نوما أو قعودا أو قياما ما استطعون إلى ذلك سبيل فدعوا الله جل فعلها أو قالوا لموسى ولم منكرين ما دعوا الله حتى في هذا ينكرون على موسى عليه السلام قالوا اخرجتنا من مصر تقتلنا هنا نحن وأولادنا بهذه الشمس المخدرة نعوذ بالله من الخزدة وموسى يبتهل أن موسى عليه السلام كان من العزم من الرسل يبتهل وتضرع إلى رب إله الفؤلاء فاستجاب الله له فبعث عليهم هذه المظل العظيمة وظللنا عليهم الغمام السحاب وظللنا عليهم الغمام قال علماؤنا من أهل التفسير قال بالنعمة لا جل في أولاء أتت الغاياة أو الغمام عليهم فأظلتهم فحجرت عنهم الشمس اطلاق حجبت عنهم الشمس في النهار، وهذه ليست بظلام، فانعم الله عليهم بهذه الغمام، الله الله بهذه الغمام، فقال العلماء كانوا في النهار. هذه تعتبر نعمة إيجابية لأنهم قد حفظوا من حر الشمس أما في الليل الظلام الدامس ماذا يفعلون فجعل الله لهم عمودا مفتوحا من هذه الغمام ينظرون واستفسرون بهذا الضوء لأنهم لا أروا وجه القمر وذاك فضل الله يتيم شاء وهذه النعام التي تأتي تطرى لأن العذاب سيكون وخيما على هؤلاء قال وضلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلم العلماء قالوا المن بعضهم قال الرقاق خفض الرقاق وبعضهم قال بل المن هنا هو العسل أو الصم الخلاف في ذلك بين المفسرين خلاف تنوع والصحيح الراجع نقول أن قول لا جل في علا عليكم المن كل الطعام يأتيهم من ربهم جل في أولاه عظيمة ونعم جسيمة من الله دون عنا ودون كد ودون شقاء ودون تعطى دلالة ووضح جدا أن الرزق بيد الله جل في أولا. ولذلك قال الله جل في وأنزلنا وأنزلنا دلالة ووضح أن الرزق في السماء وليس في الأرض فلا يخطف منك أحد ولا يمكن أن تقاتل عليه أحد ولا يمنعك من الرزق أحد بحال من الأحوال لأنه ليس بيديه وليس بإمكاني وهو ليس في الأرض بل هو السماء وإن من شيء إلا عندنا العندية فوق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لذلك قال وأنزلنا عليكم أيضا هذه فيها طمأنينة القلب أن رزقك بيده ربك كما كان الحسن البصري كما قلنا يبيع التم فإذا اكتفى في يومي قال يا رجل استذر هذا المال فيقول لا والله علمت أن رزق بيد ربي فوق علمت أن رزق بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأنه قلبي قال وأنزلنا من السماء فإن كان في الله جل في ولا فاعلم ان الله ارحم عليك من امك ومن نفسك واعلم أن الله جل وعلا جواد كريم واعلم ان الله جل في علا يبسط يده بالليل والنهار واعلم ان الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار رايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض سبحانه إذن لا يمكن ان تمنع رزق بحال من الاحوال لذلك قال النبي صلى الله عليه لا تتعجل لا تتعجل الرزق الذي يمكن أن تأخذه من باب الحلال بباب الحراب قال عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجمل الطرف لذلك قال النبس المسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وأنزلنا عليكم المن هذا الطعام الحلو حلو المذاق لا تعب ولا عناء في أغنى قال الله جل وعلا وانزلنا عليكم المن والسلوى وايضا وانزلنا استدل به علماء الاصول وعلماء العقائد بعلو الله دل في علا لان الانزال لا يكون الا من علو وهذه عقيده اهل السنه والجماعه والله جل وعلا في السماء قال الله جل في علا وهو القاهر فوق عبادي وقال الله جل وعلا هو العلي العظيم والعلي اسم من أسماء الله الحسنى وقلنا اسماء الله الحسنى حسنى لانها تتضمن صفات <تصفيق> كمال صفات كمال فالعلي تتضمن صفات العلو، وقد قال الله جل وعلا الرحمن على العرش، استوى، وقال الله جل في أولئك آمنتم من في السماء، وقال أن سلمة في الجارية عندما صفعها معاوية من حكم السلمي، فقال له أعطها رسول الله قال لا اتيني بها، ثم قال لها أين الله؟ فقالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة، فجعل الاعتق مرتب على الاعتقاد انها قالت في السماء، فهذه كما قلنا في الدلالة قال الله جل وعلا وأنزلنا دلالة على العلو لأن النزول لا يكون إلا من علو وايضا أدلة في القرآن العروج تعرفه الملائكة والروح إليه وإليه يصعد الكلم الطيب ولذي دلالة على علو الله جل في علاه وأما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا الذي في السماء تقدس اسمك وحديث فيه كلام لكن هو نستأنس به وايدا كان أبو بكر رضي الله عنه رضاً لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقبل بين عينيه ثم سكت عمر ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله قال في السماء هذا الذي نستشهد به. قال في السماء حي لا يموت. قال الله في السماء حي لا يموت عمر الخطاب رضي الله عنه. لما مرت عليه امرأة وقالت ايه يا عمر كنت عميرا وأخذت آآ يعني آآ تنصح لعمر الخطاب وتجعل له أن يعمل ليش لبعد الموت لانه سأل خبناه اللذين في علاه عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير. فقام صاحب عمر الخطاب قال امرأة. أصحابنا من المؤمنين بذلك، فقال سكت أما تعلم من أما تعرف من هذه هذه خولة التي سمع الله قولها أو شكايتها من فوق سبع سماوات وابن عباس لما دخل على عائشة رضي الله عنها ورضوها، وهي في مرض الموت، فقال ابشري انت زوج رسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم برأك الله من فوق سبع اعتقاد ثابت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بيان الله تعالى لكن لكن الله يشهد بما أنزله. إليه فكل ما ترى في الايه أنزلنا أنزل تلا أوضح على العلول أن النزول لا يكون إلا من علو وأنزلنا عليكم المن والسلوى والسلوى قالوا هو السمان أو اللح المهم أن ضاجر آخذ أعطاهم هذا الطعام وهذا الشراب أو أعطاهم هذا الخير بغير كد وبغير تعب ليحمدوا في الله في علاه وأنعم لهم ذلك من أضل الله لن تجد له هذه وأنزلنا عليكم المنة والسلوى نعمة تلوا النعمة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فيها دلل واضح جدا على أن الله جل على خط حل الطيب فإذا قد حرم الخبيث وقد صرح بها الله جل في في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ها ويحرم عليهم الخبائث وهنا نقول والخبيث على مرتبتين خبيث محرم وخبيث ليس بمحرم قال ماذا قلت أقول لكم القاعدة عند العلماء الذين يستنبطون من أحاديثنا السلام والآيات كل محرم خبيث والعكس كل محرم خبيث ولا عكس تفسر وتأتينا بالأدلة أجر <تصفيق> الحجان <إيه> بأ <إذن تصفيق> كل محرم وكل خبيث وليس كل خبيث قال نوسل من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين على البصر والاجماع البصر والثوم حرام فمن اكل فعليه الجلد مئه جلده صحيح خطا من الذي يكذب على رسول الله لا مش ممكن إذا ما عقابه إذا وقع في هذه الحرمه ما عقابه الذي يأكل البصر والثوم طبعا ما وقع لا اكل حراما فاذا اكل حراما كيف يفعل يستقيم ايش مش حرام ما هذا يا شيخ قال من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا قربنا المسجد لا عقاب له لانه اكل الحرام انه لا يقترب المسجد ما على عن البصر حلال القران يا شيخات فضه انا معك انت مستيقظ لا مفيش كره مفريه في القران خالص <تصفيق> مش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله ممتاز لا فد فود هو يا